أساسا موازنة ا في تنمية وتطوير لان د و وتخفيف ل ة م ع التبذير ة ا م و و ا هذا الضغط ا ط ن ن ي ل ر أكثر استقرارا والترشيد ش ي التي هي سياسة د تعتمده كل دول العالم حتى الدول المتقدمة والدول هو منها أساس لأن العالم لكنها لا تتخلى عن سياسة الضغط ا حتى تتخلى ت عن كل ل ص ف ة م ذ م و م ة ولا يمكن أ ن يقبل بها من يشرع أ و ينظم أ و يخطط لبناء د و ل ة لذلك تتجه ا ل م و ا ز ن ة هذا العام ب إ ذ ن الله نحو ع م ل ي ة الترشيد وضغط النفقات ا ل ف ا ئ ض ة والكماليات وتحويل م و ا ز ن ة ا ل د و ل ة باتجاه البناء و ا ل إ ع م ا ر والفقراء والمحتاجين الذين ينبغي أ ن لا يبقوا ينتظرون أ ك ث ر مما كان ما يمكن أ ن تقوم به ا ل د و ل ة لتخفيف معاناتهم وفي هذه ا ل م ن ا س ب ة وضمن ع م ل ي ة الترشيد وضبط النفقات لا بد وان نتجه نحو ع م ل ي ة الترشيد وتخفيف الاستهلاك في مجالات م خ ت ل ف ة وهنا نود أ ن نؤكد على مطلبين أ س ا س ي ي ن وهو الترشيد ا ل أ و ل في استخدام المياه ل أ ن الشعب العراقي يدرك بوجود أ ز م ة مياه في ا ل م ن ط ق ة جميعا ومن ضمنها العراق ولذلك لا مجال لبقاء ح ا ل ة التعامل لا ابالي مع مصدر المياه سواء كان في الاستخدامات ا ل م ن ز ل ي ة أ و في الاستخدام الزراعي لا بد من ع م ل ي ة الضبط ونحن نتجه في ا ل م ب ا د ر ة ا ل ز ر ا ع ي ة لاعتماد أ س ا ل ي ب ج د ي د ة في تنظيم ع م ل ي ة السقي بالطرق ا ل ح د ي ث ة وهذا ما أ ط ل ب ه من المواطنين في البيوت أ ي ض ا ب ا ل ن س ب ة للمياه ا ل ص ا ل ح ة للشرب أ ن ي ض غ ط ا ل ن ف ق ا ت إ ل ى أ ق ص ى درجات م م ك ن ة والا تحصل ع م ل ي ة تبذير بمنبع ا ل ح ي ا ة الذي هو المياه كما أتوجه إلى المواطنين بضرورة الترشيد وضبط الاستهلاك في مجال الكهرباء المواطنين مجال الترشيد أتوجه بضرورة وضبط إلى في الذي تحسن كثيرا وسنستمر في متابعته أ ن ا شخصيا و ا ل و ز ا ر ة ومجلس الوزراء في م ت ا ب ع ة استكمال ب ق ي ة المشاريع التي تدخل في ا ل خ د م ة من أ ج ل أ ن لا يحصل نقص أ و خلل في ع م ل ي ة توفير الكهرباء سواء كان للاستخدام المنزلي أ و للاستخدام الصناعي والزراعي ل أ ن الكهرباء اليوم أ ص ب ح ت جزء من ع م ل ي ة تحريك هذه المؤسسات والقطاعات ا ل ز ر ا ع ي ة و ا ل ص ن ا ع ي ة و ا ل خ د م ي ة ولكن بهذه ا ل م ن ا س ب ة أ ي ض ا أ ت و ج ه إ ل ى الشعب العراقي جميعا وفي مختلف المجالات في البيوت والمصانع والدوائر أ ن ي أ خ ذ و ا بنظر الاعتبار أ ن الكهرباء تحتاج إ ل ى ع م ل ي ة الضغط في ا ل إ س ر ا ف والاستهلاك و إ ل ى ع م ل ي ة الترشيد و أ ن ل ا يستخدم الكهرباء إ ل ا للضرورات التي وجد من أ ج ل ه ا وهنا أ ط ل ب من ا ل أ خ و ة المواطنين جميعا أ ن يضغطوا ع م ل ي ة الاستهلاك في مجال الكهرباء والا يستخدم ا ل ط ا ق ة ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة في مجالات الطبخ و ا ل ت د ف ئ ة وغيرها من ا ل أ م و ر التي يمكن الاستعاذه عنها بالوقود الذي توفره ا ل د و ل ة أ م ا في مجال ا ل ج ب ا ي ة وما يفرض من أ س ع ا ر على الوحدات ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة ف إ ن ن ا نتجه نحو إ ع ف ا ء جميع مناطق القرى و ا ل أ ر ي ا ف والفلاحين والمزارعين من دفع بدلات استخدام الكهرباء و م م ك ن أ ي ض ا في اتجاهنا أ ن نعطي كهرباء ب أ س ع ا ر م خ ف ض ة لعمليات الاستهلاك التي تقوم على أ س ا س منتظم وضمن استثمار لا يفرط ب ا ل ط ا ق ة ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة هذا الجهد الذي أ ن ج ز لنا الكهرباء وتحسنت إ ل ى هذا الحد الكبير ينبغي أ ن نحافظ عليه كمواطنين نحافظ على ع م ل ي ة الاستهلاك و أ ن ل ا نبذر في استخدام ا ل ط ا ق ة ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة إ ل ا بحدود ا ل ح ا ج ة كما يعمل دول العالم جميعا أ و في م ل ا ح ق ة المشاريع التي لا تزال قيد ا ل إ ن ج ا ز والتي ستدخل ا ل خ د م ة وهذه كلها مسائل بحمد الله أ ث ب ت ن ا ب أ ن ن ا نستطيع أ ن نصل إ ل ى م ر ح ل ة الاكتفاء سواء كان في مجال الكهرباء أ و في المجالات ا ل أ خ ر ى لدينا مشاريع ك ث ي ر ة ليس في الكهرباء فقط و إ ن م ا مشاريع خ د م ي ة ك ث ي ر ة في مجالات م خ ت ل ف ة هي قيد ا ل إ ن ج ا ز وستدخل ا ل خ د م ة قريبا ب إ ذ ن الله لكننا نحتاج إ ل ى تعاون المواطنين و إ ل ى ترشيد الاستهلاك كما قلنا نحتاج من الدوائر دوائر ا ل د و ل ة أ ي ض ا ضبط الاستهلاك وترشيده وعدم التبذير ب م و ا ز ن ة ا ل د و ل ة في قضايا ك م ا ل ي ة دون أ ن تتجه هذه المبالغ نحو احتياجات الفقراء والضعفاء أ و ع م ل ي ة البناء و ا ل إ ع م ا ر والحمدلله